حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأمنك.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 يا بني كم معنا يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأ Zdjęcia i بينهما الموج فكان من المورقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعين وغيظ الماء قضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين